بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلس من مَا ما خلقا رب حياتي في العمق ومن الشر يحادي اذا فانصد